يا شبابة يا فتيات لازم نفوق لازم نصحى يا جماعة لازم نغير الآن حالنا لازم نقترب من الله سبحانه وتعالى لازم نقول يا رب الآن نحن نريد الجنة نريد أن نغير حياتنا نريد أن نقترب منك نريد أن نرجع إليك قربنا إليك يا رب خذنا إلى شاطئ الإيمان وواحة الرضوان أبعدنا عن العصيان جنبنا النيران أعتق رقابنا من النار خذ بنا واصينا إليك هذا حال المسلم الصادق الذي يريد التوبة إنه قبل المغرب بابا خلقه الله للتوبة عرضه مسيرة سبعين سنة أو قال أربعين سنة لا يسد لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها حتى تطلع الشمس من مغربها لو تأملت هذا النص جيدا وعلمت كرم الله وجود الله ستجد نفسك تحدثك مباشرة أن تتوب الآن وستجد نفسك تصغر أمامك وتنزل وتقل, وتقل يا نفسي ليه لماذا تفعلي هكذا في حق الله؟ لي نفسي تغضب الملك جل وعلا لي نفسي تفرطي في رضوان الله سبحانه وتعالى لي نفسي أنت بعيدة عن الله جل وعلا بل اسمع هذا الحديث الرائع الحديث القدسي يقول الله جل وعلا يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا الله إحنا فقراء يا جماعة إلى الله إحنا فعلا محتاجين إلى عفو الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا يعني ملء الأرض خطايا عندك كبائر وعندك صغائر وعندك معاصي وفي الصيف ذهبت إلى الشاطئ ونظرت إلى النساء وفي الليل جاس على الإنترنت وشاهدت ما يغضب الله وأنت إذا جاست مع أصدقائك تغتاب وتكذب وتغش وتنم وأنت إذا اجتمعت بصديقاتك تحدثت في عرض فلانة وفلانة وأنت إذا سمعت المؤذن نمت ووضعت المخدة على رأسك وانت إذا سمعت نداء الله انشغلت بأولادك وأطفالك ونسيت الصلاة إذا بجئت بقراب الأرض خطايا بكل هذه الذنوب ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها, مغفرة. لأتيتك بقرابها مغفرة ما أعظم جود الله وما أعظم عفو الله يا ابن آدم, يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك علىنا السماء يعني إلى أصل السماء إلى أعلى السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي لو بلغت ذنوبك علىنا السماء إلى أعلى السماء غفرت لك ما كان منك ولا أبالي بالله عليكم لا يسمع النصوص دي يا شباب يا بنات ألا يشعر أننا فقراء إلى الله ألا يشعر أننا محتاجون إلى عفو الله سبحانه وتعالى يقول الله جل وعلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله النتيجة يجد الله غفورا رحيم يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا ورحيما لا أحد أكرم من الله سبحانه وتعالى ولا أحد أعظم وعفوا من الله جل وعلا اسمعوا هذا الحديث الرائع في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا, إذا أذنب العبد ذنبا فقال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي قال الله عبدي اذنب ذنبا علم ان له رب يغفر الذنب تبت على عبدي عبدي اذنب ذنبا علم ان له رب ينغفر الذنب تبت على عبدي قال بعض الصالحين إن نعمه التوبة تستوجب الشكر يعني, يعني هناك نعمه أنك اساسا لم تستمر في المعصية واحد اذنب واحد نظر الى الحرام وحده وقعت فيما يغضب الله جل وعلا انسان أكل الربا إنسان سرق إنسان أغضب الله جل وعلا بعقوقه لأمه وأبيه هذا الإنسان لو استمر في هذه المعصية فهو في غي وهلاك وضنال بمجرد أن يتوب كونه تاب إلى الله هذه نعمة يجب أن يشكر الله جل وعلا هذه النعمة يقول يا رب لك الحمد غيري مستمر في العسان لكن أنا يا رب أفقتني من الغي أفقتني من الضلال دللتني على الهدى أخذت بيدي إلى ما يرضيك لك الحمد يا رب من الخطوات العملية للتوبة احذر من اليأس إياك أن تيأس واحد من الشاب يقول أنا من عشرين سنة وأنا أعصي الله واحد يقول أنا وقعت في الحرام عشرين مرة إنسانة تقول أنا منذ خمس سنوات وأنا متبرجة فتنت الناس بعطري والميكب والمكياج والملابس الضيقة إذن لا تيأس لا تقنط من رحمة الله جل وعلا لا تيأس يا أختي يحدثني يا أحد الإخوة الدعاء يقول كنت في نزهة برية وجدت أحد الإخوة يغني بآلة العود فجئت عنده وسلمت عليه وقلت له يا أخي إن هذا أمر يغضب الله وقد حرم الله المعازف على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا شيخ أنا من 30 سنة من 30 سنة وأنا بغني بالقطار والعود هل يغفر الله عز وجل لي 30 سنة؟ هل يغفر الله عز وجل لي 30 سنة؟ قال قلت له نعم الله جل وعلا يغفر لك 30 سنة و20 سنة و50 سنة الله سبحانه وتعالى يغفر لك كل هذا ويعفو عنك ويتجاوز عنك ويكفر سيئاتك بل ويبدل الله سيئاتك إلى حسنات قال الله جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ما أكرمك يا ربي ما أعظم جودك هل في في الدنيا غلي أو كريم يعطيك بدل القرض زيادة أنت ربما أسأت وقصرت في حق الله لكن إذا تبت غفر الله لك تلك الإساءة وذلك الذم بل ويقلبه إلى حسنات ويقلبه إلى حسنات بدل الله جل وعلا هذه السيئات كلها إلى حسنات فما أحسن هذا وما أجمل هذا هذه خطوات يا شباب ويا فتيات حتى نقبل على التوبة حتى نمشي في طريق التوبة حتى نمضي بعد ذلك إلى الجنة وندخل إليها ونقابل فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم